وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِلَّ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَلِذِلَّ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ إِن كُنْتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى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 وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترَ إذ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ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 الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفا إليكم يوفا إليكم وانتم لا تظلمون